هذا مجلس جديد من مجالسنا في اضطراءة كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ووقفنا عند الآية السابعة والعشرين بعد المئة من صورة النساء عند قول الباري سبحانه وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن الآيات. قال المصنف قوله ويستفتونك في النساء في سبب نزولها خمسة أقوال. أحدها أنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال فلما فرض الله المواريث في هذه السورة شق ذلك عليهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير أم جاهد وابن زيد والثاني أن ولي اليتيمة كان يتزوجها إذا كانت جميلة وهويها فيأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت فإذا ماتت ورثها فنزلت هذه الآية رواه ابن ابي طلح عن ابن عباس والثالث أنهم كانوا لا يؤتون النساء صدقاتهن ويتملك ذلك أولاء أولياؤهن فلما نزل قوله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية هذا قول عائشة كما جاء في صحيح البخاري والرابع أن رجلا كانت له امرأة كبيرة وله منها أولاد فأراد طلاقها فأراد طلاقها فقالت لا تفعل وأقسم لي في كل شهر إن شئت وأكثر فقال لإن كان هذا يصلح فهو احب إليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال قد سمع الله ما تقول فإن شاء أجابك فنزلت هذه الآية والتي بعدها رواه سالم الأفطس عن سعيد بن جبير والخامس أن ولي اليتيمة كان إذا رغب في مالها وجمالها لم يبسط لها في صداقها فنزلت هذه الآية ونهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا بهن على سنتهن من الصدق طبعا هذا المعنى الأخير يدخل فيما تقدم من ذكر أسباب النزول وهو كالمعنى أو الصورة الداخلة تحت عموم الآية عموما الآية نازلة في إما في سؤال الصحابة رضي عنهم عن أحكام النساء في الميراث. وغير الميراث كالصدقات فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم لما قالوا يستفتونك في النساء قال لهم قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وقولوا تعالى ويستفتونك اي يطلبون منك الفتوى وهي الحكم هنا يستفتونك يطلبون منك الفتوى اي حكم الله عز وجل فيما فيما, فيما يتعلق بأمر النساء فقال سبحانه وتعالى قل الله يفتيكم فيهن أي الله عز وجل يبين لكم حكم ما سألتم عنه وهذا رجوع إلى ما افتتحت به الصورة من أمر النساء وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها، فسألوا فقيل لهم قل الله يفتيكم فيهن ثم قال تعالى وما يتلى, عليكم وما يتلى عليكم هذا معطوف على قوله الله يفتيكم والمعنى الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم فيهن وهو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالك أموالهم الآية تقدمت معنا والذي تلي عليهم في التزويج قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء حينئذ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم إذا ما هنا موصوله بمعنى الذي أي والذي يتلى عليكم يفتيكم فيهن والذي يتلى عليهم في الكتاب في معنى اليتامى تقدم معنا قوله تعالى وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة وقوله تعالى في ذكر اليتامة وآتوا اليتامة أموالهم طيب وفي قوله تعالى قال هنا وفي الذي نعم وفي يتامى النساء قولا أحدهما أنهن النساء اليتامى فأضيفت الصفة إلى اسم أنهن النساء اليتامى يتامى النساء نساء يتامى كما تقول يوم الجمعة والثاني أنهن أمهات اليتامى فأضيف إليهن أولادهن يتامى وفي الذي كتب لهن قولا أحدهما أنه الميراث قاله ابن عباس ومجاد في آخرين والثاني أنه الصداق الأكثر على أنه الميراث طبعا يدخل في الصداق لأنه من حقوقهن وضع التي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني لا تعطوهن ما فرض كتب فرض لهن من الميراث وغير الميراث قال تعالى وترغبون أن تنكحوهن هنا قال ثم في المخاطب بهذا قولا أحدهما أنهم أولياء المرأة كانوا يحوزون صداقها دونها يعني يحوزون لها الصداق ولا يعطونها والثاني ولي اليتيم يعني القائم عليه كان إذا تزوجها لم يعدل في صداقها وفي قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن قولا أحدهما وترغبون في نكاحهن رغبة في جمالهن وأموالهن هذا قول عائشة رضي الله عنها وعبيدة والثاني وترغبون أن نكاحهن لقبحهن فتمسكهن رغبة في أموالهن وهذا قول الحسن إذن وترغبون أن تنكحهن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني ترغبون في نكاحهن طبعا في نكاحهن للجمال كما قالت عائشة ويحتمل كما قال هنا ذكر أيضا أن عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصعيهين في ذكر هذه الايه قال قول الله سبحانه وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فهنا الى قوله وترغبون ان تنكحون جعل عائشه رضي الله عنها في الصحيحين قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمه هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب ان ينكحها ويكره ان يزوجها رجلا فتشركه في ماله بما شركته فيعضلها يعني يمنحها حق قالت فنزلت هذه الآية يعني الآية هذه في ماذا في من كانت يتيماً وضيئة جميلة يعني فالرغبة في النكاح رغبة في نكاح هذه الوضاء وعلى التقدير الثاني وترغبون آه آه أن تنكحون أي وترغبون عن أن تنكحون عن وهذا قول الحسن تقول رغبت في الشيء أحببته ورغبت عن الشيء إذا أبغت هو تركته فيكون المعنى وترغبون عن أن تنكحون لماذا لعدم الجمال هذا قول الحسن قال الله سبحانه وتعالى وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان هذا أيضا مما عطف في ما تقدم أيوما يتلى عليكم في جام النساء وفي المستضعفين من الولدان قوله تعالى والمستضعفين من الولدان قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أنهم لم يكونوا يورثون صغيرا من الغلمان والجواري فنهاهم الله تعالى عن ذلك وبيّن لكل ذي سهم سهمه كما جاء في تفسير الطبري وابن بحاج إذا المستضعفين من الولدان المستضعفون من الولدانه يا إخواني تقدم معنا قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الانثيين طبعا الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولم, ولم يكونوا أيضا يورثون المستضعفين من الولدان واضح إنما ماذا كانوا يورثون الرجال الذين يقومون على القتال وسائر الشؤون واضح هذا من شرع شرعة الجاهلية التي أبطى الاسلام قولوا تعالى وأن تقوموا لليتام بالقسط المعنى في يتام النساء واضح قال ابن عباس يريد العدل في مهورهن وموارثهن كما ذُكر سيدنا بحاجته وأن تقوموا لليتامى بالقسط بالقسط يعني بالعدل المعنى ان تقوموا على امرهم بالعدل يعني تعطيهم حقوقهم والنساء يعطون موارثهن ويعطون موارثهن يعطون موارثهن ومهورهن طيب قولوا تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعل من خير يعني في الحقوق المذكورة فإن الله كان به عليما يعني إذا فعلت خير يجزيك عليه سبحانه وتعالى فهذا من آثار علمه يعني في ذلك ثواب وأيضا فيه نوع من المراقبة استحضار المراقبة لأن أداء الحقوق الآخرين مبنية على المراقبة استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى إذنك في أول الصورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجاء وبث منهما رجانا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب وإذا كثر في هذه الصورة تعليل الأحكام بسم الله العليم الحكيم كثر في صورة النساء تعليل الأحكام البيان يسمونه التذييل يعني الخاتمة وهذا من المباحث العظيمة في أبواب فق باب الأسماء الحسنة نصلا يفتح علينا فيها بعلم وأن يؤلف فيها شيء ويقال فيها شيء إذا جمع من تفسير السلف في تعليل الأحكام بالأسماء الحسنة وعلى هذا يبطل ما نقوله دائما وإن كان ذا خروج عن عادتنا في قراءة هذا الكتاب لا نستطرد كثيرا فاالمقصود يكون تفسيرا مختصرا لكن من باب الفائدة يعني يبطل تقسيم الدين إلى أو الزعم بأن الفروع فقية ظنيات كما يزعم أهل الكلام لماذا لأنك إذا تأملت في في في الأحكام مسائل الحلال والحرام والفرائض والحدود ستجد أنها كلها تولد بالأسماء الحسنة هذا مهم جدا وهذا له يعني مقام بياني لابد ينتبه له ولذلك الأعرابي الذي لم يسمع أو لم يكن يحفظ القرآن كاملا القصة اللي تذكر إن وقعت للأصمعي وقيل لغيره لما سمعه يقرأ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم كذا أخطأ القارئ خطأ في الاسم تذيل يعني فقاعد الغلاة العرب ما يحفظ القرآن كسم أول مرة ممكن يسمع الآية بنظمها ويعرف حد السرقة ف... فعلم قال أعيد لا فلما آده كارج الأسقط له فقال والله عزيز حكيم حين إذ استبان للي للكاتب أو للقارئ المعرض وجه الغلط. أوجه وجه الوهم لماذا قال لما عزم لما عز لما عز وحكم قطع ولو غفر ورحم ورحم لم يقطع هذا هو المعنى يعني يعني أنه هو ثم الأيام قام إيش قام شدة فقطعوا أيديهما حدود قامش حد فلما تقول والله غفور رحيم طبعا الباب المغفرة والرحمة هذه من أسماء إلا لا شك كذلك العزيز الحكيم لكن كل اسم كما اعتقادها للسنة له معنى خاص يباين غيره من الأسماء فالعزيز في المعنى غير الحكيم مع أنها كل أسماء إلا يعز وجل كما هي القاعدة في باب الأسماء الحسنة أنها فيما بينها متغايرة متميزة كما يقول الدارمي كل اسم له معنى وباعتبار دلالته على رب العالمين أو الذات أو المسمى فالاسم للمسمى كلها مترادفة فالله هو الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والعزيز والحكيم والغفور والرحيم هو يعني كل أسماء الحسناء له سبحانه وتعالى ما علمنا منها وما لم نعلم فالقصد إنه هذا مقام بياني فأنت لما تنظر في إقامة الحدود تجد هذا تنظر في إقامة الشرائع تجد هذا تجد تعلل بالأسماء الحسناء إذا لماذا يدلك يدلك أن على فوائد كثيرة منها أن من أعظم ما تقام به الشرائع في النفوس أو على الناس أو في مقام السياسة،, السياسة الشرعيه هو معرفة الله عز وجل لذلك أي واحد يريد أن يقيم الشريعة في الناس ولا يعرفهم شارع الشريعة ولا يدعو إلى معرفة المشرع لهذه الشريعة فهذا لن يقع موقعه في الخلق إذن قال الصحابة تعلمنا إيمان معرفة الله قبل القرآن قبل الحدود فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا لأن الأحكام والحدود والفرائض وقعت موقعها في أناس رب العالمين وبالتالي نقول الحديث لو أن فاطمة وحشاه لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم أنجو المقام أن الحد لا يشفع فيه فالمعنى عظيم هذا لو تأملناه وهذا قله في سائر أبواب العبادة لذلك كثير من المشاكل تقع بين الخلق مثال الحقوق البشرية لو استخدر فيها اسم الله العليم كما عللت هنا وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما يعني أي خير ستقدمه في مقام رد الحقوق الى اهلها سواء كان ميراثا، سواء كان سلمك الله مهرا يتيما عدلا قسطا أي حق ستقوم به فإن الله يعلم استحضارك لهذه المعرفة يوجب عليك كأثر أنك تقوم بما أمرك الله ولا, ولا تتوانى فما ضعف علم عبد بالله إلا كثرة مخالفته فإذا لسان أراد ان يصلح هذا من نفسه فليأتي إلى باب المعرفة ويعظم شأن الله جل وعلا ومعرفته في نفسه فيفهم الأسماء الحسنى ويعرف آثارها ولينظر كما يقال ما الذي يخرجه بين يدي الله تبارك وتعالى هذا معنى مهم جدا الحظوه وتأملوه دائما في الأحكام تعلل بالأسماء الحسنى كثير جدا هذا في القرآن وإذا كذلك الصورة كثر فيها ذكر اسم الله العليم والحكيم طيب قولوا تعالى بعد ذلك وإن امرأة خافت من بعלה نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحاء وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا قلوا تعالى وإن امرأة خافت من بعלה قال في سبب نزولها ثلاثة أقوال في سبب نزول ثلاثة أقوال حدوى أن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية رواه عكرمة عن ابن عباس فضل. رواه عكرمة عن ابن عباس أنها جعلت يومها سودة بنت زمعة رضي الله عنها جعلت يومها لعائشة طبعا الوارد في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفرقها فتقول أجع أجعلك من شأني في علم فنزلت هذه الآية والثاني أن بنت محمد بن مسلمة كانت تحت رافع ابن خديج فكره منها أمرا إما كب كبرا وإما غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلق وقسم لي ما شدت فنزلت هذه الآية رواه زوري عن سعيد المصيب وقال مقاتل اسمها خويله والثالث قد ذكرناه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية التي قبلها وقالت عائشة رضي الله عنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها ولعل تكون له محبة أو يكون لها ولد فتكره فراقه فتقول له لا تطلقني وأمسكني وأنت في حلم شأني رواه البخاري ومسلم إذا وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا خافت يعني وجود الخوف أو توقعه والله بين النشوز والتباعد والإعراض أن يكلمه ولا يأنس بها الآية فيها يعني الصلح عندما خافت النشوز أو الإعراض هذا المعنى والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد جاء فيما خرجه الترمذي وغيره وصححه عن عيشة رضي الله عنها قالت أه نعم ابن عباس رضي الله عنه عن قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزل هذه الآية وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا قال إعراضا قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز وقوله تعالى خافت من بعليها نشوزا قالوا في الخوف النشوز قولا أحدوما انه العلم به عند الظهور في خوف الخوف معنى والثالي الحذر من وجوده لأماراته والمعنى والنشوذ من بعض المرأة أن يسيء عشرتها وأن يمنعها نفسه ونفقتها قال ربنا فلا جناها عليهما بينهما صلحا صلحا أي فيصلح حالهما صلح شوف التوكيد ثم قال تعالى والصلح خير هذه قاعدة الشريع في كل شيء هذا لفظ عام قاعدة شريع في باب المعاملة بين الخلق بين المسلمين والصلح خير يعني هو الذي تسكن به النفوس وتزول به دسائسها فهو خير من ماذا؟ من الفراق الخصومة الصلح الأصل أنه خير فهو خير من الفراق والخصومة إذا قال الله عز وجل المعنى هنا أن يوقع بينهما أمرا يرضيان به وتدوم بينهما الصحبة وروي عن علي بن عباس أنهما أجاز لهما أن يصطلح على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها بأن يجعله يجعله لغيرها لذلك قال والصلح خير قال والصلح خير قولا حدوم خير من الفرق قالهم مقاتل والثاني خير من النشوز والإعراض قال قتادة في مروة الطبري متى ما رضيت بدون ما كان لها واصطلح عليه جاز فإن أبى لم يصلح أن يحبسها على الخسف يعني خصف يقصد على الذل إذا هي رضية من نفسها تعطي يومها لغيرها تنقص نفقتها تتنازل شيء من مهرها شيء من حقوقها واتفقت من على ذلك فله ذلك إذا لم ترضى لم يجوز أن يحبسها على الخصف يعني على الذل قولوا تعالى وأحضرت الأنفس الشحة أحضرت بمعنى الزمت أحضرت بمعنى ألزمت. والشح هو البخل مع الحرص قال ابن فرس الشح البخل مع الحرص وفي من يعود إلي هذا الشح من الزوجين قولا أحدهم المرأة فتقديروا وأحضرت نفس المرأة الشح بحقها من زوجها وهذا قول ابن عباس سعيد بن جبير والثاني الزوجان فالمرأة تشح على مكانها من زوجها والرجل يشح عليها بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه وقال ابن زيد لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئا فتحلله ولا تطيب, تطيب نفسها أن تعطيه شيئا من مالها فتعطفه عليها أو فتعطفه عليها هذا في تفسير الطبري المعنى أيضا هذه ما استطيعنا أقول قاعدة من قواعد النفس يعني يعني الله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح طبعا هذا خبر يعني كل نفس جو شحها كانه حاضر لا يغيب عنها بحالنا الاحوال هذه يعني من جبله الانسان فالرجل مثلا يشح بما يلزمه للمراه من حسن العشره وحسن النفقة المراه تشح ايضا بنفس الامر فشح النفس هو بخلها بما يلزمه فيتحضر هكذا حاضر من الشيطان عند التحقق تحضر الشح أنا هذا حقي لا أريد التنازل الآخر يقول هذا حقي لا أريد التنازل فمش كيف إذا قال بعد سبحانه قال الله عز وجل وإن تحسن تتقو طبعا في آية أخرى يقول ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون لأن هذا الشح حاضر يعني من باب الجبلة طبعا قال الله عز وجل وإن تحسنوا فيه قولا حدوم بالصبر على التي يقرهها والثاني بالاحسان إليها في عشرتها قولوا تعالى وتتقوا يعني الجور عليها فإن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى إذا تحسنوا عشرة النساء وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض فإن الله كان بما تعملون خبيرا قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما قال المصنف قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال ألو التفسير لن تطيقوا أن تسووا بينهن في المحبة التي هي ميل الطباع لأن ذلك ليس منكم ولو حرستم على ذلك فلا تميلوا إلى التي تحبون في النفقة والقسم وقال مجاهد لا تعمد الإساءة فتذر الأخرى كالمعلقة وقال ابن عباس المعلقة التي لا هي أي ولا ذات بعل وقال قتاد المعلقة المسجونة إذن ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا الحارسهم طبعا في تفسير ابن عباس عند ابن بحاتم وطبري قال ابن عباس في الحب والجماع في الحب والجماع وإن تصلحوا يقول ربنا أي بالعدل في القسمة وتتق أي الجورة فإن الله كان غفورا رحيما سبحانه وتعالى لا يأخذكم بما وقع منكم من تفرق ثم قال تعالى وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يقول وَإِنْ أَبَتِ الْمَرْأَةُ أن تسمح لزوجها بإيثار التي يميل إليها اختارت الفرقة فإن الله يغني كل واحد من ساعته يعني يغني المرأة برجل والرجل بامرأة وضح سبحانه وتعالى يغني الله كلا من ساعته يعني رزقا يغنيهما عن الحاجة وكان الله واسعا حكيم واسع الفضل حكيما في مشرع سبحانه وتعالى ثم ذكر سبحانه ما يوجب الرغبة إليه في طلب الخير فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتابة يعني أهل التوراة والإنجيل وسائر الكتب وإياكم يعني يا أهل القرآن أن الله قيل وحدون أمرناهم وأمرناكم بالتقوى أصل التقوى قال جل وعلا وإن تكفروا بما أوصاكم به فان لله ما في السماوات وما في الارض اي فلا يضره خلافكم وقيل له ما في السماوات وما في الارض من الملائكه فهم اطوع منكم وضع فهم فمطوع منكم وكان نعم وان تكفر فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا وكان الله عز وجل غنيا حميدا يعني غني عن خلقه سبحانه حميدا يحمد على صفة قال ابن عباس كما في تفسير الطبري حميدا مستحميدا إليه جل وعلا قوله تعالى قوله تبارك وتعالى بعد ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا جاء في تفسير قتاد عند الطبري وكفى بالله وكيلا أي حفذا سبحانه وتعالى قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير قال ابن عباس يريد المشركين والمنافقين ويأتي بآخرين أطوع له منكم هذا فيه تهديد الكفار يقول إن يشأ يهلككم كما أهلك من كان قبلكم إن كفروا به وكذبوا رسله قوله تعالى سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا قول تعالى من كان يريد ثواب الدنيا قيل إن هذه الآية نزلت من أجل المنافقين كانوا لا يتصدقون أو لا يصدقون المعذرة بالقيامة وإنما يطلبون عاجل الدنيا وقيل كان مشرك العرب يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها ولا يؤمنون بالبعث فأعلم الله عز وجل أن خير الدنيا والآخرة عنده أن كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط في سبب نزولها قولا أحدهما أن فقيرا وغنيا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان صغوه مع الفقير صغوه قلا ميله يعني فكان صاغوه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فنزلت هذه الآية قول السدي طبعا في تفسير الطبري طيب والثاني أنها متعلقة بقصة ابن أبيرك تقدم معنا طعمه في قصة الدرع فهي خطاب للذين جادلوا عنه قول تعالى قوى يا الذين آمنوا كونوا قوى هذه سيغة مبالغة مبالغة يعني يتكرر منهم يعني القيام بالقسط هو العدل في الشهادة ولو على النفوس قال والقوام مبالغة من قائم القسط العدل قال ابن عباس كونوا قوالين بالعدل قوالين باللام بالعدل في الشهادة على من كانت ولو على أنفسكم رواه الطبر يوم نبي والمعنى كلام قوموا بالعدل واشهدوا لله بالحق وإن كان الحق على الشاهد أو على الوالدي أو قريبه إن يكن المشهود لو غنيا فالله أولى به وإن يكن فقيرا فالله أولى به فأما الشهادة على النفس فهي إقرار الإنسان بما عليه من حق وقد أمرت الآية بألا ينظر إلى فقر المشهود عليه ولا إلى غنى فإن الله تعالى أولى بالنظر إليهما قال عطاء لا تحيفوا على الفقير ولا تعظموا الغني فتمسكوا عن القول فيه ومن من قال إن الآية نزلت في الشهادات ابن عباس والحسن ومجاهد عكرم والزور وقتد والضحاك قولوا تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا في أربعة أقوال مع أحدهما أن معناه فلا تتبعوا الهوى واتقوا الله أن تعدلوا عن الحق قاله مقاتل والثاني فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا والثالث فلا تتبعوا الهوى كراهية أن تعدلوا عن الحق والرابع فلا تتبعوا الهوى فتعدلوا عموما طبعا يتشمل معاني كلها ونهاهم عن اتباع الهوى لأنهم يذرون الحق فيجوروا جعل ابن عباس رضي الله عنه فلا تتبعوا الهوى قال نهاهم عن اتباع الهوى فيذروا الحق فيجوروا وإذا قد أن تعدلو طيب قال تعالى وإن تلو أو تعرضوا في معنى هذه نعم وإن تلو أو تعرضوا التلو من الليل من الليل والمراد بي ليش هذا يعني الميل إلى المشهود عليه وإن تلو الشهادة وتترك ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق نعم أو تعرض عن تأديتها من الأصل يعني قيل في معنى هذه القراءة ثلاثة أقوال حدوم أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق قال ابن عباس يلوي لسانه بغير الحق ولا يقيم الشهادة على وجهها أو يعرض عنها ويتركها وهذا قول مجاهد والسعيد بن جبير والضحاك وقتاد والسدي وابن زيد والثاني أن يلوي الحاكم وجهه إلى بعض الخصوم أو يعرض عن بعضهم روي يعني ابن عباس أيضا والثالث أن يلوي الإنسان عنقه إعراضا عن أمر الله لكبره وعتوه نعم قوله تعالى وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وهذا أصل كما يقول ابن المنذر أيضا يدخل فيها القاضي والشهود طبعا شهود هذا ظهر أما القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين أو يلوي عن الكلام معه وهذا ذكره المعباس في التفسير الطبري ثم قال سبحانه تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا قول تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله في سبب نزولها قولا احدوما ان عبد الله بن سلام و اسدن و بن الكعب و بن قيس وسلا وسلاما وسلمة ويامين وهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل فنزلت هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس والثاني أن مؤمن أهل الكتاب كان بينه وبين اليهود كلام لما أسلموا فنزلت هذه الآية قاد قول مقاتل وفي المشارع إليهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ثلاثة أقوال حدوم أنه المسلمون قال والحسن فيكون المعنى فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن أثبتوا أثبتوا على إيمانكم وثاني اليهود والنصارى تصير مقيد مثل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ومشركوا إيمان مقيد طبعا هذا قول ضحك وبعيد فيكون آمنتم بالقدر الذي تزعمونه وإلا ليسوا مؤمنين حكم الإيمان طبعا ونقلوا الثاني يهود نصارى قالوا الضحك فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى هكذا تقت القيد يعني فيما زعموا والتوراة وبإيسا والإنجيل آمنوا بمحمد والقرى والثالث المنافقون خطاب المنافقين بالإيمان نعم لأنه يظهر الإسلام ظاهرا قالوا مجاهد، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بألسنتهم آمنوا بقلوبكم قال آمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والمراد بالكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل كل كتاب أنزل قبل القرآن فيكون الكتاب هنا اسم جنس بعد ذلك قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أي بشيء من ذلك فقد ضل ضلاا بعيد الضلت بعيد في القرآن هو الكفر الأكبر. واضح والكفر الاكبر قال الضحاك في مروء بن المنذر في تفسيره قال يعني بذلك اهل الكتاب طبعا قلنا قوله هذا وشرحناه ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ان الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا اختلفوا في من نزلت على ثلاثة أقوال أحدها انها في اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا بعد موسى ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعده بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا قول ابن عباس طبعا هنا فقط نبه لما يقول اليهود آمنوا طبعا بيهودية بدعه لم يأتي بها موسى عليه السلام كل الأنبياء بعيثوا بالإسلام، فايريد باعتبار ما قالوا إليه، وإلا هم لما آمنوا بموسى لم يسمو أنفسهم يهود. واضح؟ لم يسمو أنفسهم يهود، فما؟ فهذه تسمية اليهود والنصارى هذه كما قال كما قال قتادة قال هذه لم ينزل بها كتاب ولم ولم يأتي بها نبي. هذه تسميات إنما يبدع احدثت واللي تسميه ماذا كانت مسلمين؟ كل أنبياء مسلمون، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه. وقال موسى يا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين فكان مسلمين لما اسمه مسلمين موسى بموسى عليه فلما يقول يهود آمنوا المراد بما يعني ما قالوا إليه فهم يلزمون بما كان عليه أسلف لأنهم قطعوا نسبة الانتساب إلى الأسلف وانقطعوها منهجيا منهجين كفار ما هم على طريقة موسى عليه لكن يعني تجد زنادقة وما أكثر ذو لأنه يقول لك احنا مسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه مجمعين هو ينتسب لكنه قاطع من الصراط المستقيم وناكب عن الصراط الذي كان عليه هؤلاء صلى الله عليه وسلم وهذا من السنن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ومنها أنه ينتسب الناس لهؤلاء انتسابا مجردا لا يقوم بحقيقة بمعنى يلتزم ما كانوا عليه واضح سواء كان بدعيا أو يعني صلى الله عليه طيب قال وروي عن قتدة قال آمنوا, بمو آمنوا بموسى ثم كفروا بإبادة العجل يعني تكون هذه في من كان مع موسى آمن مع موسى بعدين نجارهم الله تبارك وتعالى عبروا اليم جاوزوا البحر وبعد ذلك عبدوا العجل فهم كفروا ثم آمنوا به بعد عوده لما استتابهم ثم كفروا بعيسى لما أرسل ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا قول قتادة في تفسير الطبري وابن بحا هذا قول جميل يعني صراحه اذا فسرناه في سياق اليهود يعني اليهود يعني في سياق هذولا يعني ما قال الى اليهود بعد ذلك يعني في ناس كانت مع موسى هذول المسلمين ثم عبدوا العجل كفروا ثم استجابهم امنوا ثم جمع عيسى جاء كفروا ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم طيب إذن هذه الآية أه... على القول هذا أنه في أهل الكتاب الثاني أنها في اليهود والنصارى آمن اليهود بالتوراة وكفروا بالإنجيل وآمن النصار بالإنجيل ثم تركوه وكفروا به ثم ازدادوا كفرا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم رواه شيبان عن قتاته وروي عن الحسن قالهم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين فكانوا يظهرون الإيمان ثم الكفر ثم ازدادوا كفرا بثبوتهم على دينهم وقال مقاتل آمنوا بالتوراة وموسى ثم كفر من بعد موسى ثم آمنوا بعيسى والإنجيل ثم كفروا من بعده ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والثالث أنها في المنافقين آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم قاله مجاهد هذا روى الطبري في تفسيره طبعا السياق في المنافقين قال أيضا ابن زيد أيضا, نزيد أيضاً ابن زيد ذكرها أن السياق في المنافقين وقال لكما جاء في تفسير الطبري هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين ثم كفروا مرتين ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك ولذلك هذه الآية احتج بها الأئمة في باب استتابة الزنديق والمرتدة يعني هذا منتسب للإسلام منتسب للإسلام فاحتجوا بهذه الآية في قتله لأنه ذكرت الآية إيمانين وكفرين والقتل في الثالثة قال لم يكن الله ليغفر لهم لذلك يقول استتابة ثلاث، ومن هنا بان الإمام أحمد أن تكررت ردته ثلاثا فهو زندق لا تقبل توبته جو. يعني الواحد عرف بأنه يفعل النقل سب الله تعالى الله ما يقوله أو يصب الدين تقول هذا كفر أه. ما كنت هكذا أسلم يدعي الإسلام ثم يصبه ثم يسبه فإمام أحمد يقول من تكررت ردة ولم تقبل توبته جو. يعني هذا الوقف عند القاضي ما يقبل له توبات على أنه سب الله ومر على ما يقتلونه من المرة الأولى يعني. لكن لو طاع القاضي قاضي يحتمل له مثلاً في نواقض أخرى مثلا فإن من تكررت ردته لم تقبل توفاته لأنه سري يلعب بالإسلام كل مرة سب وارجع وكفر وارجع أكفر وارجع هذا الزندق ما استقر على قرار عفان الله وإياكم والمسلمين قال المصنفون وروى ابن جريج عن مجاهد ثم ازدادوا كفر قال ثبت عليه حتى ماتوا قال ابن عباس لم يكن الله ليغفر لهم لموت على الكفر ما أقاموا على ذلك ولا ليهديهم سبيلا أي لا يجعلهم بكفرهم مهتدين لا يكون الكا الكافر الثابت على كفره بكفره مهتديا قولوا تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما قولوا تعالى بشر المنافقين طبعا هنا يطلق البشارة على ما هو شر خالص لهم هذا من باب يسمى أسلوب التهكم مثل فوق إنك أنت العزيز الكريم فقل بشر لأن البشارة تطلق على الخير أصفوها في الخير، لكن هنا يش بشر المنافقين يعني من باب تهاكم بهم. قيل المعنى يكون أيضا في أنه يعلن ذلك فيهم يعني. لما سيلقون عفا الله. يقول زعم مقاتل أنه لما نزلت المغفرة في سورة الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قال عبد الله بن أبى نفر معه فمالنا فنزلت هذه الآية. وقال غيره كان المنافقون يتولون اليهود فقول بهم في التبشير بالعذاب أوضح. فألحقوا بالتبشير في العذاب بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما طب ماذا فعلوا طب هو المنافق كافر لكن له نواقض باطنة استتر بها إما في قلبه ولا في خلوته طب ما هي هذه النواقض؟ استروا منها ومن أشدها عفان الله ويكم قولوا تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين طبعا هذا وصف هذا وصف وصف للمنافق النفاق الأكبر ما هو؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يوالونهم من دون ولاية أهل الإيمان قول تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء قال ابن عباس يتخذون اليهود أولياء في العون والنصرة لنا وسط الولاء وسط الولاء تكون على الدين يعني يتخذونهم ويوالونهم على دينهم يوالونهم على كفرهم هذا المقصود من دون المؤمنين أي من دون ولاية المؤمنين على إيمانهم طب هو لما ولا على كفره لما ولا هذا المنافق الكافر لمن مرض بمن يهود هنا الكتاب على كفره ما لأه وضع هذه لها صور لها صور منها نصرته وإذا قالوا له وَلَئِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ هذه المسألة هذه من أخطر ما يكون هذه هذه أخوة الدين هذه يظهر الولاء عمليا يعني أنت اليوم لو تطعيم واحد مرجي ما يفهمش القضايا هيقول لك لا هو في بعض ناس يطرح هذه الأطرحة يقول لك ولو قات هذا رأي المسلمين مع تحت رأي الكافرين ضد المسلمين يقول لك هذا ما يكونوا كافرين حتى نعلم من قلب أنه كذا وكذا هذا لا أحد يقوله ربنا تبارك وتعالى قال القرآن يفسر بعضه بعضا في, بعض في آخر سورة الحشر ألم ترى إلى الذين نافقوا وهذا أسلوب تعجيب يعني أسلوب عجب ألم ترى يعجب ربنا الله عز وجل يصف بالعجب ويعجب ايضا أيضا هذا أمر مدعاة العجب من هذو الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من أهل الذين كفروا من اهل الكتاب قف كلمة إخوانهم اخوه إنشاذ هذا يهود وهذا عرب أي أخوة أخوة الدين طيب هما دانوا باليهودية ظهروا من الإسلام لكن أخوة ماذا؟ مولاة على الدين. سيبين القران القرآن وجه هذه في الكفر. إذا قال ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اسمع الكفرية. لئن أخرجتم لا معكم ولا نطيع فيكم احدا بأبدا وإن قوتلتم لا ننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ان قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون هي الكفر المنافق اخو لأهل الكتاب في الدين منها وان قوتلتم وان قوتلتم لن ننصرن لو جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هم مع وقعت في نقاتل معكم ضدهم ضد جيش التوحيد هذه الدين الاسلام خروج ومرق عفوا الله وياكم بعدين القران ضرب لنا مثلا عظيما بعد آيات ماذا قال ربنا قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم شوف المثل الأول مثل مين مثل, يعني مثل المنافق لما يعد أخاه في الكفر بالمصر هذا كمثل الذين من قبلهم كانوا يثبتوا أجباعهم اصبروا خلوكم على هذا الطريق على آلهتكم وكذا وكذا ونصر سننصر صار فذاقوا كمثل الذين من قبل قريبا ذاقوا وبالآمل يعني عاقبة كفرهم ولهم عذاب أليم يعني ما نفعهم ذاك التثبيت مثال ثاني ما هو كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هذا قصة معروفة قصة طيب ما هو وجه المطابقة في ضرب المثل ضربت قصة برصيصة لما قال له الشيطان أسجد لي وأنجيك هذا كفر قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر ضرب مثل لقول المنافق لأخيه في الكفر بناء الكتاب أنا سأقاتل معك وأنصرك وبعدين خذله يعني هذا يأكد لك أن باب الشرك الطاعة كشرك العبادة في الكفر هذا يتفهمها يعني يعني ما تجي تقول يا مدعي ما تدعي تقول واحد لو سجد لشخص كافر لكن لو قاتل معه العلماء يبحثونها لا القرآن لك باب واحد واحد يقاتل جيش الموحدين يقاتل مع الكافرين ضد إخوان الموحدين هو كافر لو موحد يائد يائد بالعهود بالليسان قل شوف أنت أيها الكافر طبعا سيبين أن النصر كانت ليس يعني يقول لك يريد كفر لا هو يريد الدنيا يبتغون عندهم العزة سيتي معنا يعني الكافر يأتيه هذا المنافق ومدعي التوهيد ويقول أنصرك إن قاتلك المسلمون سيقاتل معك ضدهم هذا كفر مثل قصة برسيسة شوف المثال حتى يضح لك صورة الكفر مثل صورة برسيسة لما قال له الشيطان أسجد فلما قال له الشيطان أسجد وسجد كفر واضح كذلك أكثر هذا هو المثل هنا في الآية تمثل الشيطان الذي قال له ففيها تخذيل لهم عفان الله يكون. اذا قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ثم قال ربنا أي بتعون عندهم العزة؟ شوف الاستفهام التقرير التوبيخي لأن هذه حجة من حجس المنافقين. أنت ليش توالي هؤلاء للدين؟ ليش تقاتل معهم ضد المسلمين؟ ليش تجلس في مجالس مراديا بالكفر الذي يقولون؟ قل لك أبتغي عندهم العزة يعني النصر والمنع. لأنه في آية الصورت نائدة نفس السياق كله آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أو في الدين. ومن يتولهم منكم بعضهم أولياء بعض منكم. فإنه منهم إن الله لا يدي القوم الظالمين ماذا قال بعد؟ فترى الذين في قلوبهم مرض أذو النفاق يسارعون فيهم يقولون أي الحجة لماذا يسارعون في بولاتهم نخشى أن تصيبنا دائرة حجة خائف خائف تصيبنا دائرة وهذول ينصروني ويقفون معي في ظهري ويساندونني دونني هنا قال في الآية أن يبتغون عندهم العزة القوة بالظهور على محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه والمعنى يتقون بهم قال مقاتل لذلك أن اليهود أعان مشرك العرب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أن المنافقون عند الكافرين العزة ثم قال تعالى فإن العزة لله جميعا هذا تعليم فإن العزة أي أنواع العزة والمنعة لله جميعا العزة هي المنعة وشدة الغلبة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 بالشير المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً من هم هؤلاء ما يل الموجب لهذا العذاب الشديد اللي بعدين سيفسر أنه في الدرك الأسفل من النار وين يجعلوا في توابيت كما يقول ابن مسعود ويغلق عليهم ويتركون قال نسأل الله فنسيهم يسيءهم هذا المنافق تركهم خلاهم سبحانه بيهم عذل إلا وياه ما ما هو الذي ارتكبه أول شيء والى الكافرين على دينهم بالنصرة والغلبة اسم يجي واحد يقول اتعهد بنصرة كذا وكذا من أديان الكفار سواء كانت أديان تنسب للأنبياء كاليهوديه ونصرين أو كانت أديان أخرى صيغة بالأفكار والفهوم الفلسفية كالديمقراطية والعلمانية والليبراليه واي دين كفري أسعى الكفر أول يوم من يتعهد بنصرتي ونصرة آله الكافر ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. ثم نقد الثاني ما هو مجالس الكفر له قال وقد نزل عليكم في الكتاب يقول هنا قال المفسرون الذي نزل عليهم في النهي عن مجالستهم قول تعالى في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرر عنهم وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود اسمع القول. فيسخرون من القرآن ويكذبون به فنهى الله المسلمين عن مجالستهن قال آيات الله هي القرآن والمعنى إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غير الكفر والاستهزاء إنكم يعني إن جالستمهم على ما هم عليه من ذلك فأنتم مثلهم مثلهم فأنتم مثلهم كما قال مثلهم قالوا في ماذا تقع الممازلة فيه قولا يعني الممازلة هذه التي حصلت إنكم إذا مثلهم طبعا هذا تعليل للنهي فلا تقعدوا معهم لماذا لا نقعدنا لأنك تصير مثله وضح تصير مثله المثلية هنا قيل هو قال فيها قولان يعني بحسب الحال أحدهما في العصيان والثاني في الرضا بحاله لأن مجالس الكافر غير كافر وقد نبهت الآية على التحذير من مجالسة العصات المعنى هنا أما أنه يجالسه تقع له مثلا أما أنه يجالسه راضيا بحاله يعني, يعني ما, ما يظهر على علامة الرضا الظهر أنه راضي بقوله وهذا الرضا شرعي وعرفي شرعي كالتصديق لقوله أو عرفي مما عرف عرف الناس أن هذا يرضى بما يسمع من الكفر قال لا تقع المماثلة الكبرى التامة إنكم إذا مثلهم أي إذا فعلتم إذا فعلوا ذلك الفعل وانتم جالسون تظهرون لهم الرضا بعلاماته فهذا مثلهم الكفر إذا قال الله سبحانه وتعالى إن الله جمع المنافقين والكفرين في جهنم جميعاً. قال إبراهيم نخر إن الرجل لا يجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة، فيرضي الله بها فتصيبه الرحمة فتعم من حوله، وإن الرجل لا يجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة، فيص فيس خط الله بها أو فيسخط الله بها أو فيصخط الله بها، فيصيب السخط فتعم من حوله أو فيسخط الله بها يصخط الله بها أو الله يصخط لها. فيصيبه الصخط فتعم من حوله هذا في كتاب الزوت يا الناد بن السري طبعا في تفسير الطبري أنه قال ذلك أبوائل قال إن الرجل يتكلم في المجلس بالكلمة من الكذب ليضحك بها جلساء فيسخط الله عليهم جميعا فذكر ذلك لإبراهيم النخي فقال صدق أبوائل وليس ذلك في كتاب الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ذكرك بالمصرح إياك في زمانها مسرحيات وما يدخلها بين الناس تضحك يقع استهزاء بالدين وكثير مجالس يعني العام السفله يقع فيها مثلها تجد واحد ينكت لوكت في السخريه بالدين بالقران بالنبي صلى الله عليه وسلم بشعائر الاسلام الظاهره وناس تضحك قبل نمر الوقت كنه نقطع عناء وما تزيد ما تشددش في الامور ها ولا والأمور سهلة نريد ضحك ما أردنا ترى هذا كفر ومن يضحك كافر يوم بعض الناس يحضر اعياد مشركين اعيادهم يعني في الكنائس وكذا وصفق يحضر ويسمع عيسى بن الله كل هذا باب تواصل ثقافي هذا كفر ولد دع الإسلام ترى هذه نواقض الإسلام مجما اليوم صارت شيء غريب إذا تطرح نستغرب ليش كافر هو قال كفر انت الايه قال تجد صراطي طب الرضى ليش هو ذا هذا عمل ظاهر كما يكون باطنا بالقلب لكن الآية رتبت على الظاهر ولو كان القلب ليس فيه شيء ولو كنت تعلم بقلبك أن هذا كفر وما يجوز تجلس لكن جلست الدنيا فظارت الرضا لهذا تكفر لذلك الآية شديدة في هذا المعنى شديدة جدا وعيد شديد صلى الله عليه وسلم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله أكبر يعني كما اجتمعوا في الكفر في الدنيا في مجالس يرضى بعضهم بالضعب يجمعهم الله في الآخر بعد سيتمعنا الموافق في درجة أشد من الكاثر في الدرك الأسفل أو في الدرك الأسفل نكتفي إن شاء الله تعالى بـ هذا القدر سائلنا الله تعالى توفيقه وسداده هداه ورشاده الحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا